إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم او اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أفَمَن يَمْشِي مكبا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَمْمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأْتُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَالِي لَمْ مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 قل أرأيتم إذ أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين